أن السر والجهر عنده سواء وأن الاختفاء والظهور عنده أيضا سواء لأنه يسمع السر كما يسمع الجهر ويعلم الخفي كما يعلم الظاهر وقد أوضح هذا المعنى في آيات أخرى، كقوله وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وقوله وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى وقوله ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وقوله ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه الآية إلى غير ذلك من الآيات وأظهر القولين في المستخفي بالليل والسارب بالنهار أن المستخفي هو المختفي المستتر عن الأعين والسارب هو الظاهر البارز الذاهب حيث يشاء ومنه قول الأخنس بن شهاب التغلبي وكل أناس قارب قيد فحلهم ونحن خلعنا قيده فهو سارب أي ذاهب حيث يشاء ظاهر غير خاف وقول قيس بن الخطيم إني سربت وكنت غير سروبي وتقرب الأحلام غير قريب وقيل السارب الداخل في السرب ليتوارى فيه والمستخفي الظاهر من خفاه يخفيه إذا أظهره ومنه قول امرئ القيس خفاهن من أنفاقهن كأنما خفاهن ودق من عشي مجلبي قوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه موال بين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه لا يغير ما بقوم من النعمة والعافية حتى يغير ما بأنفسهم من طاعة الله جل وعلا والمعنى أنه لا يسلب قوما نعمة أنعمها عليهم حتى يغير ما كانوا عليه من الطاعة والعمل الصالح وبيّن هذا المعنى في مواضع أخرى، كقوله ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم الآية، وقوله وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وقد بين في هذه الآية أيضا أنه إذا أراد قوما بسوء فلا مردله. وبين ذلك أيضا في مواضع أخرى، كقوله ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين ونحوها من الآيات وقوله في هذه الآية الكريمة حتى يغير ما بأنفسهم يصدق بأن يكون التغيير من بعضهم كما وقع يوم أحد بتغيير الرمات ما بأنفسهم فعمت البلية الجميع وقد سئل صلى الله عليه وسلم أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث والله تعالى أعلم قوله تعالى هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا الآية ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أنه هو الذي يري خلقه البرق خوفا وطمعا قال قتاده خوفا للمسافر يخاف أذاه ومشقته وطمعا للمقيم يرجو بركته ومنفعته ويطمع في رزق الله وعن الحسن الخوف لأهل البحر والطمع لأهل البر وعن الضحاك الخوف من الصواعق والطمع في الغيث وبيّن في موضع آخر أن إرادته خلق البرق خوفا وطمعا من آياته جل وعلا الدالة على أنه المستحق لأن يعبد وحده لا شريك له وذلك في قوله ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا ينزل من السماء ماء الآية قوله تعالى وللله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال بين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه يسجد له أهل السماوات والأرض طوعا وكرها وتسجد له ظلالهم بالغدو والآصال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 وسجود غير المؤمنين فقال بعض العلماء سجود من في السماوات والأرض من العام المخصوص فالمؤمنون والملائكة يسجدون سجودا حقيقيا وهو وضع الجبهة على الأرض يفعلون ذلك طوعا والكفار يسجدون كرها. عن المنافقين لأنهم كفار في الباطن ولا يسجدون إلا كرها. كما قال تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس الآية وقال تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالا ولا ينفقون إلا وهم كارهون والدليل على أن سجود أهل السماوات والأرض من العام المخصوص قوله في سورة الحج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 والمراد بسجود المسلمين طوعا انقيادهم لما يريد الله منهم طوعا والمراد بسجود الكفار كرها انقيادهم لما يريد الله منهم كرها لأن إرادته نافذة فيهم وهم منقادون خاضعون لصنعه فيهم ونفوذ مشيئته فيهم وأصل السجود في لغة العرب الذل والخضوع ومنه قول زيد الخيل بجمع تضل البلق في حجراته ترى الأكم فيها سجدا للحوافر ومنه قول العرب أسجد إذا تأطى رأسه وانحنى قال حميد بن ثور فلما لوين على معصم وكف خضيب وأسوارها فضول أزمتها أسجدت سجود النصارى لأحبارها وعلى هذا القول فالسجود لغوي لا شرعي أيها المستمع الكريم نكتفي بهذا وفي لقائنا القادم بمشيئة الله نستكمل الحديث حول قوله تعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض الآية فإلى ذلك الحين استودعك الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته